بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه لذير وبشير، وأن تستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمدعكم، يمدعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمو، ويأتك الذي فضل فضله.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 ألا حين يستغشون تيابهم يعلم ما وَمَا وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من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 وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخبرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا يقول لا يقول يَوْمَ يحبسه ألا يوم يأتهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولא إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه, ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولأ إن أذقناه نعمة بعد ضرر مسّته لا لا يقولن هذا بس جئت عني إن له لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك دَاعِبَ مَا يُوحَى وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا أَيَهُ أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمُنْتَظِرُهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ دَارَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنْ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون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 أولئك الذين قصروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأقصر İnna ladin amanu ve amilu ıssalihat ve akbetu ve akbetu ila Rabbihim olaik olaik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 ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم, بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنتوا على بينة من ربي وأتاني وأتاني رحمة من عينه فعُميت عليكم فعُميت عليكم أنُلزمكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّي مَلَكِينِ أَرَأَكُمْ ولكن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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم وما أنتم بمعجزين ولا يفعوك نصحي إن أردت أن صحلكم إن كان الله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون أتراه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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل احمل فيها قل لحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى وَنَادَى بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ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 وقيل يا أرض بلعيم أك ويا سماء أقلع وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدل للقوم الظالمين وَنَادَى نوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ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 وَإِنْ لَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Keele ya نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وَأُمَمٌ سَلَكْنَ مَتَاعَنَهُمْ ثُمَّ بَيَّنَّا لَهُم مِّنَّا عَذَابًا أَلِيمًا تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكَ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 ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا ياود ما جئتنا ببيناتي وما نحن بتاركين آلهتنا وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين inn aqulu illa atarak ba'du alahati na bisu qala inni ashhadu allaha wa anni bari'um mimma tushrikun min dunihi fakiduni لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فما تزيدون لي غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا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 قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من رَحْمَةُ الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَإِنْ مَّاذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُمْ مُرِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيْنَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رَسُولُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قل يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي.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 قالوا يا لوط إن رسول ربك لين يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطعة من الليل ولا يلتفت ولا يلتفث منكم أحد إلا مرأتك إن له مصيبها ما أصابهم إن فَمَوَعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلَ اللَّهَ جَعَلَ اللَّهَ عَلِيَهَا سَافِلَةً وَأَمْتَرْنَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سجيل من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 إني أراك بخير وإنني وإنني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصة ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لهم إن كنتم مؤمنين وما قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو, أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إنكم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 وَاسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ ابُوِّ إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا لَسْتَ قَهُ كَفِيراً مِمَّا تَحُولُ وَإِنَّ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً ولولا رحّتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرّضين أعذ عليكم من الله واتخذتمه وراءكم واتخذتمه وراءكم ظهريا إن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 ولمَّا جاء أمرنا نجينا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين كأن لم يغنوا فيها. Ala buğdaylı medyana kma baidet Thamud. Ve lücdür. Aرسلa Musa bı ayatla ve sultanın mübin. İla Fir'aon ve mleği fettbagon. Amlar Fir'aon.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 فَمَا أُغْنَت عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ مَ لَمْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له ذلك يوم مجموع لهم لَسَوْفَ ذَارِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 رَبَّكَ ربك فعالا لما يريد وأما الذين سعى ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء أَفَوَن غَيْرَ مَجْدُد فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَهُمْ وَقْفًا نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَن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 فاستقِم كما أمرت ومن تبَّ معك ولا تُغْوَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءٍ مَلَاتٍ صَرٍّ وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية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 ولو شاء ربك لجعلنا سُمَّتَ وَاحِدَةَ وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَرْوَحِ مَرْبُوكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا أَمْلَاءٍ لَّجَهَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْحِلَافِ وكلا نقص عليك من أنباء الروس لما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين